بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا لُوطًا إِلَى قَوْمِهِ أَن أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّ لَكُمْ نَبِيرًا مُبِينًا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 او طاو مي ليلًا ونهارًا فلم يجد لهم دعاء إلا فيروا وان كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا اصابعهم في اذان جعلوا وطابعهم في آذانهم واستغشوا في آبهم وأطروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما قوم لا ترجون للامه وقرا وقد خلقكم اقرا لم تروا كيف خلق الله تبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس تراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجادا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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونفرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئا فَأَغْرَقُوهُ فَأَدْخِلُوهُ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ من إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فادرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي والمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا